عن علی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ مِن بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي لهم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 علينا ونحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك منه ولم يئتسا من المال قال ان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 ان ياتيك التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ان موسى وبقيه مما ترك ان موسى واهل هارون تحملون الملائكه ان في ذلك لآيه لكم ان كنتم مؤمنين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 فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ طَاعَنُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَانُودِهِمْ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ كَم